Book 2 Nellykument 4 44 44 Öhtul väljamine Al-khuruj صاله هل توجد هنا صاله ديسكو <تصفيق> هل يوجد هنا نادي ليلي <تصفيق> هل يوجد هنا ليلي <تصفيق> <تصفيق> هل توجد هنا حانه هل توجد هنا حانه Mida täna õhtul teatris etendatakse? Mõõde južedu filmesrah, masa eljaum? Mõõde južedu fi joom. Mida täna õhtul kinos näidatakse? Mõõde južedu fi cinema, mäsa el joom? Mõõde južedu fi el joom. Mis täna õhtul telekast tuleb? ماذا يوجد في التلفزيون مساء اليوم؟ ماذا يوجد في التلفزيون مساء اليوم؟ <تصفيق> هل ما زالت توجد تذاكر للمسرح؟ <تصفيق> هل ما زالت توجد تذاكر للمسرح؟ <تصفيق> هل ما توجد تذاكر للسينما؟ <تصفيق> هل ما زالت توجد تذاكر للسينما؟ هل ما زالت توجد تذاكر لمباراه كرة القدم؟ هل ما زالت توجد تذاكر لمباراه كره القدم؟ ما سووكس كايجا تاغا استودا اريد ان اجلس تماما في الخلف أريد أن أجلس تمام في الخلف موفس الكسكستطة أريد أن أجلس في مكان ما في السط أريد أن أجلس في مكان ما في السط موف أريد أن أجلس تمام في الأمام أريد أجلس Ta mä fiel Kas te saaksite mulle midagi tellida? Bimöve jumkinu antan sahani. Bimöve jumkin entan sahuni. Millal etendus algab? Meta jõbda ulahard. Mete jõbda älahard? Saaksite te mulle pileti hankida. Heljum kinuke, tadbiru, teh kiratilli. Heljum kinuka tadbir, Hel teh garali. Kas siin lähedal on golfi väljakut? Heljužedu, melabu golf, karibun minhuna. Heljužed, melaba golf, karib minhuna. Kas siin lähedal on tennise väljakut? هل يوجد ملعب تنس قريب من هنا؟ هل يوجد ملعب تنس قريب من هنا؟ قصين لا هادالون هل يوجد مسبح مسقوف قريب من هنا؟ هل يوجد مسبح مسقوف قريب من هنا؟